نعم. يقول السائل من فضلك يا شيخ أن تبين لنا هل الإنسان إذا أتى بالدعاء الذي ذكرته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعاون متقبلا بعد صلاة الصبح هل المراد بصلاة الصبح السنة المؤكدة للفجر لا المراد بصلاة الصبح صلاة الفجر الفريضة فإذا صلى الفريضة يأتي بالأذكار الماثوره عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويأتي بهذه الدعوة العظيمة اللهم من يسلك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لكن العلماء رحمهم الله يقولون في هذا الدعاء وفي غيره من الأدعية إذا دعوت الله أتبع الدعاء ببذل السبب أتبع الدعاء ببذل السبب فإذا قلت بعد صلاة الصبح اللهم اني اسالك علما نافعا اذا قلت بعد صلاه الصبح اللهم اني اسالك علما نافعا اجتهد في البحث عن العلم النافع واسلك سبيله ابحث عن كتاب تقراه حلقه علم تحضرها درسا تستفيده فتبذل السبب لكن لو أن شخصا بعد صلاه الصبح قال اللهم اني اسالك علما نافعا وسحب الوساده وهو الظهر ينصب عليه العلم صبا في وسادته النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع. نعم يقول هل يجوز أن أقول في دبر كل صلاة هذا الدعاء اللهم أني أسألك علم النافع هذا الدعاء ثبت ثبتت به السنة بعد صلاة الصبح وعرفنا أن الاتيان به بعد صلاة الصبح مناسب غاية المناسبة لأن الصبح بداية اليوم وهذه أهداف المسلم في يومه فيبدأ يومه بهذه الدعوة ولم يرد ما يدل على مشروعية الاتيان بهذه الدعوة أدبار الصلوات المكتوبات نعم يقول ما الفرق بين الحول والقوة في الحوق قول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول أي لا تحول من حال إلى حال من ضعف إلى قوة من ضلال إلى هداية من مرض إلى صحة من فقر إلى غنى إلا بالله لا حول أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله ففيه براءة العبد من الحول يعني ليس لحول لي لأتغير لي من أمر treated أو شأن إلى شأن إلا بالله تبارك وتعالى والقوة أي ما يكون في العبد من قوة يقضي بها مصالحه وحاجاته وأمورها الدينية والدنيوية فلا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله ولا قوة للعبد على القيام بمصالحه وشؤونه الدينية والدنيوية إلا بالله تبارك وتعالى فهي كلمة استعانة نعم يقول إذا رأيت شيئا يعجبني ماذا أقول ما شاء الله أو لا حول لا قوة إلا بالله أو تبارك الله ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإذا رأى الإنسان شيئا يعجبه في صحته مثلا في علمه في ماله في أولاده في حديقته إذا رأى شيئا يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله والعلماء رحمهم الله يقولون إن هذه الكلمة طاردة للعجب طاردة للعجب فإذا رأى الإنسان شيئا يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني هذا الأمر الذي حصل لي سواء كان صحة أو عافية أو تجارة أو ولد أو غير ذلك هذا كله بالله تبارك وتعالى وبما الله الله لولا من الله علي وتفضله علي لما حصل لي ذلك فينطرد العج ويقوم مقامه الحمد والثناء على المنعم جل وعلا يقول أرغب بالاعتكاف في المسجد الحرام في العشر الأواخر ووالدتي تريدني أن أكون عندها في البلد فماذا أقدم؟ إذا كانت الوالدة تحتاج إليك فالاعتكاف فضيلة والقيام بحق الوالدة واجب والواجب مقدم على الفضيلة أو على المستحب فالاعتكاف سنة وأمر مستحب وإذا كانت الوالدة تطلبك وتحتاج إلى كونك بجنبها وقوفك بجنب الوالدة برا لها وخدمة وإحسانا إليها هذا واجب وهو المقدم نعم يقول أحسن الله إليكم هل يشترط في صلاة الجنازة إقامة الصف أم يجوز صلاة الرجل منفردا خلف الصف وحده الأصل تسوية الصفوف الأصل تسوية الصفوف وإقامة الصفوف ولا يصلي المصلي على الجنازة وحده خلف الصف ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد آله وصحبه أجمعين الله